أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقِموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون ولا تضارون لتضيقوا عليهم وإنكم ولات حمل فأرفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن وجوههن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ليوفق ذو ساعتين من ساعته ليوفق مِنْ ساعتين من ساعته ومن قدر عليه رزقه فليوفق مما أتعاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسره إصرار، وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا، فحاسبناها حسابا شديدا، وعذبناها عذابا نكرا.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 قد أزل الله إليكم ذكراء، رسوليت لكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن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 جير وان الله قد احاط بكل شيء علما